إلا من بعد ما جاء أقوم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون ثم جعلناك على شريعة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 هذا بصائر الناس وهدوء ورحمة لقوم يقنون أم حسب الذين جترحوا السيئات أن يجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محيهم وما ماتهم